بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النديم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فالينظر الإنسان مما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 والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصبع إنه لقول فصر وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا